سَأَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا نُقِلْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجَزَاءً أَن بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَضْعُ عَنْهُمْ فإن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 فمِنَ الأعرَابِ مَي ياتَّخِذ ماَا ي فِقُمَوَمَ وَ تَرَدَّسُ بكُمُ الدوائِر عَلَيهِم دَ إرَةُ السَّ واللههُ